كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِ وَقِيلَ مَرَّاقَ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقَ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقُ إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ بَلَا صََّقَ وَل صَلَّ وَلكِن كَذَّبَ وَتَوَلَّ ثمَُّ ذَبَ إِلَ أَلَةَ مَوَّّ أَولَا لَكَ فَأَول ثمَُّ أَل لَكَ فَأَول أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدَى أَلَمْ يَكُنُ طُفَةً مِنْ مَنِيٍ يُمْنَى ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّى فَاجْعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْفَى